فَأَمَّنِ يَتَغَاوَرُ آدَانِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 فخلقنا المضوة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك نميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرام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 لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طون سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون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 ولو شاء الله لأنزل ملائكتم ما سمعنا بهذا ما سمعنا بهذا في آباءنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حيم قال رب صرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بعيننا ورحينا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فيها من كل زوجين اثنين وأهلك وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مضرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقال رب أنزل منزل مبارك والتخير المنزلين إن في ذلك آيات وَإِن كُنَّ لَمُبْتَنِينَ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا أَخْرَجِينَ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ عَسُولًا همالكم من إله غيره أفلا تتقون؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بالنقاء الآخرة وأترفناهم وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل من ما تأكلون من يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا ميتوا وكنتم توابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لا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 فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعد للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرون الآخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسولنا تترا كلما جاء أمنا أمة الرسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى واخوه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عاليم فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يحتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات طار قطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نودهم به من مال وبنين نسالع لهم في الخيرا رَبَّهِمْ مُشْتَقُونَ وَالَّذِينَ هُم بآياتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْتَقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتُوهُ وَقُلُوبُهُمْ وَجْلَةٌ أَنَّهُمْ إلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ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 كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم عليها آقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تحجرون أفلم يدبروا القول أوجاهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون من الحق كارهون ولو اتبع الحق وهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معربون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَلَى الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضَرٍّ لَلَنَجُوا لَنَجُوا فِي قُطَيِّعَةٍ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ فَمَا استكانوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ حَتَّى إِذَا فتحنا عليهم شديد. بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السماء والأبصار والأفئدة طليلا ما تشكرون وهو الذي ذرعكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختناف الليل والماء فلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا وإذا متنا وكننا ترابا وعظابا أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها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 سيقولون لله قل فأما تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان ماه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون أعلم الغيب والشهادة فتعال عن ما يشركون الرّب إنما تري ما يوعدون رَبّ فَلَا تَجَارِحَ فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَى أَمْرِكَ مَا لَعِلُهُمْ لَقَادِرُونَ ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل ربي أعود بك من همزات الشياطين وأعود بك ربي أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قرار اِلَّا هَا وَمِن وَرَائِهِم بَعْثٌ لِّيَوْمِ يُبْعَثُونَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَنَاسٌ وَابَيْنَهُم يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَن ثَقُلَت مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّت مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ ك الذين خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كارحون ألم تكن آياتي تتما عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقتنا وكم قوم أخرجنا منها فإن عدنا فإما ظالمون قال اخسروا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير راحيم باتخلتوهم سخريا حتى وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أما هم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا